9 cüz. Eûzu bileyimiz Şeytanı Rjim. Bismillahi R Rahman R Rahim. "Köleler, وَمَا يَكُونُ لَنَا أَن نَّعُوذَ فِيهَا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبَّنَا وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا رَبَّنَا افْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ وَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ لَئِنِ اتَّبَعْتَ شُعَيْبًا إِنَّكَ إِذًا لَّخَاسِرٌ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 ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مسابا أنا ذراء وسراء فأخذناهم بغطة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم باسنا بياتا ونائمون أو أمن أهل, أهل القرى أن يأتيهم باسنا ضحا وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون أولم يابل الذين يرثون الأرض من بعض أهلها ألو نشاء واسبناهم بذنوبهم ونتبعوا على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يتبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعضهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين وَقَالَ موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن أقول على الله إن الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل قال إن كنت جيت بآيتي وفات بها إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين قال الملم من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أردكم فماذا تأمرون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 فلما ألقوا سحروا عينا الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقى فما يأفكونه فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوهنالك وانقلبوا صاغرين ولك السحرة الساجدين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 وَإِنَّ فَوْقَهُمْ قَاهِرُونَ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ قَالُوا أُوذِينَا مِنْ قَبْلُ أَن تَأْتِيَنَا وَمِنْ بَعْدِ مَا جِئْتَنَا قَالَ عَسَى رَبُّكُم أَنْ يُلْقِيَ كَعْدًا وَكُنْ وَاسْتَخْلِفْكُمْ فِي الْأَرْضِ فينظر كيف تعملون. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونغس من الثمرات لعلهم يذكرون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وين تسبوا سيئات يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون وقالوا ما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فارسلنا عليهم الطوفان والجراذ والقمل والدفاذع والدم آيات المفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن عن عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجلهم هم بالغوه إذا هم ينكثون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 وجاوزنا بمن إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أسلام الله قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم واليه قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله يبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين وإذا أنجيناكم من آل فرعون يسهمونكم سوء العذاب يقتلون أبنائكم ويستحيون نسائكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم ووعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممنا بعشر فتمم قد ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه أرنخلفني في قومي ويصدح ولا تتبع سبيل المفسدين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 قال يا موسى إني استفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا لهم في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وامر قومك يخذوا بأحسنها سوريكم دار الفاسقين سيصرف عن آيات الذين يتكبرون في الأرض بغير حق وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ يُؤْمِنُونَ بِهَا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَيَتَّخِذُونَ سَبِيلًا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ اتَّخَذُوا سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ هل يُجْزَوْنَ إلا ما كَانُوا يعملون وَاتَّخَذَ كَمُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِن حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا اتَّخَذُوهُ مَكَانَ عِزٍّ وَقُوَّةٍ وَلَمَّا أُسِيءَ إِلَيْهِ قَالُوا إِنَّمَا هَٰذَا بَشَرٌ كَثِيرًا مِّنَ الْخَاسِرِينَ فِي يَدَيْهِ وَرَأَوْا أَنَّهُ قَدْ قَالُوا لي لم رَبُّنَا ويغفلنا لَنَكُونَنَّ مِنَ ولما رجع موسى الى قومه غضبان اسفا قال امي سما قلفتموني من بعدي اعجلتم امر ربكم وقال الوها قد براس اخي يجره الي قال ابن امه ان القوم استدعفوني وكانوا يقتلونني فلا تشمت بي ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولي أخي وذخنا في رحمتك وأنت ترحم الرحيم إن الذين اتخذوا العجل سينالهم لهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا فكذلك نجزي المفترين والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسخةها أودا ورحمة للذين هم لربهم يرهابون واختار موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلك من قبل وياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغطر لنا وارحمنا وانت خير الغافرين فاكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة دينا هذنا إليك قال عذابي يصيب بي شاء ورحمتي وسيعت كل شيء فسيتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون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 وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَدْعُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِيَاعْذِلُونَ فَقَتَلْنَاهُمْ فَنَجَّيْنَا مُوسَىٰ وَالَّذِينَ مَعَهُ وَأَغْرَقْنَا آلِهَتَهُمْ فَأَصْبَحُوا صَعِيدًا وَلَقَدْ تَعَالَىٰ عَنْ ذَٰلِكَ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ كَانُوا لَا يَعْلَمُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قِلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ كُونُوا حِزْبًا مِّنْ آدَمَ حَيْثُ بَشَرًا وَنَفَخْنَا فِيهِمْ مِن رُّوحِنَا وَأَنشَأْنَا مِنَ الْمَاءِ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 وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَتَاعِذُنَا قَوْمًا إِنَّ لَكُمْ أَن تَعُذِّمُوا عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعِذِرَتَيَّ رَبِّكُم وَالْعَلَّم يَتَّقُونَ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ أَجِئْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِنْ تَذَرَّ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُونَ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ فَقَدْ تَعَاهَدْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَمَا مِنْهُمْ صَالِحُونَ وَمِنْهُمْ وبلغناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون فخلف من بعضهم خلف ورث الكتاب يأخذون عرض هذا الأذنى ويقولون سيغفر لنا ويأتهم عرض مثل يأخذون ألم يأخذ عليهم ميثاق كتاب ألا يقولوا على الله إلى الحق إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير, خير للذين يتقون أفلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب وقوم الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين وإذ تقنى الجبل فوقهم كأنه ظلت وذنوا وأنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون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 فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ساء مثلاً القوم الذين كذبوا بآياتنا، كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهدي الله فهو المحتدي، ومن يضل الفولاء كهم الخاسرون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنسلاء قلوب لا يفخون بها ولا معيون لا يبسرون بها ولا ماذان لا يسمعون بها أولئك لنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون ولله نسمع الحسن فاذعو بها وذن الذين يلحظون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وممن خلاقنا أمة يادون بالحق وبه يعدلون والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون فأمل لهم إن كير متين أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين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 فَقُلِ ٱللهُ فِي ٱلسَّمَٰوَٰتِ وَٱلْأَرْضِ لَا تَأْتِيكُمُ ٱلْبَٰغِتُ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندَ ٱللَّهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ ٱلنَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ قُل لَّا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَآءَ ٱللَّهُ وَلَنَكُنتَ عَٰلِمَ ٱلْغَيْبِ لَسْتَ مِنَ ٱلْخَيْرِ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 فَلَمَّا أَثْغَلَ الذَّعَوَى اللَّهِ رَبَّهُ مَالَ إِنْ أَتَيْتَنَا صَالِحًا لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ فَلَمَّا أَتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكًا فِي مَا أَتَاهُمَا فَتَعَلَى اللَّهُ عَمَّا يَشْرِكُونَ أي يشركون ما لا يخلقوا شيئاً وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهداء لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبتشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعووا شركاكم اثمكيدون فلا تنظرون إن بلي الله الذي نزل الكتابا ويتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى ليسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين وإن ما يزغنك من الشيطان النزغ فاستعيذ بالله إنه سميع علي. إن الذين اتقوا إذا مسوا طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدون في الغيث ثم لا يخسرون وإذا لم تاتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها فإنما أتبع ما يوحى إلي من ربي هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لكوم يؤمنون فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ وَاذْكُر رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَذْكِرَةً وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُنْ مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يسجدون بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأسلحوا ذات بينك وأتيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله أجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياتهم زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتمكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم يوفقون أولاك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم كما أخرجك ربك من بيت يبحق وإن فرقا من المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبينك ما تبينك أنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون وإذ عيدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتمدون أن غير ذات الشوكة ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع ذابر الكافرين ليحق الحق ويفتِل الباطل ولو كره المجرمون إذا تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أن يمددكم بألف من الملائكة مردفين أما جعله الله إلا بشرا ولتتم إن به قلوبكم وما نسله إلا من عين الله إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ إِذْ يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسُ أَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُم بِهِ وَيُذْهِبَ عَنكُمْ, عنكم رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلَى قُلُوبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْأَقْدَامَ إِذ يُحْيِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلَائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِينَ آمَنُوا سَنُلقي في قلوب الذين كفروا الرعب فاذربوه فوق الانفاق واذربوهم منهم كل بنان فَمَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِينَ الله اللهُ وَرَسُولُهُ وَمَن شاقق الله قِيلَ ادْخُلُ الله مَعَ الَّذِينَ شَاقُّوا قِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ فَذُوقُوهُ يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زعفا فلا تولهم لذبر ومن يولهم يومئذ ذبره إلا متحر فلما قتال أو متحيز إلى إلى أفئدة فقد باع بغضب من الله بغضب من الله ومؤه جن وبئس المصير فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رميت, إذ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى وَلِيُبْلِيَ الْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بَلَاءً حَسَنًا إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ذَلِكُمَّ وَإِنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ الكافرين تَسْتَفْتِحُونَ فَقَدْ جَاءَكُمُ الْفَتْحُ وَإِن تَنْتَهُوا فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِن تَعُودُوا نَعُدْ ولا تغني عنكم في أزواجكم شيئاً، ولو كثرة، وأن الله مع المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا، اطيعوا الله ورسوله، ولا تولوا عنه، أنتم تسمعون، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا، وهم لا يسمعون. إن الشر الدواب عند الله يصعِد الله يصُم لكم الذين لا يعقلون. ولا علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولما اسمعهم لتولوا امورا رضون يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم واعلموا واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه وانه اليه تحشرون واتقوا فتنه لا تصيبن الذين لا تصيب أن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب واذكروا إذا أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخذفكم الناس فأواكم أن يذكم بنصري ورزقكم, ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أن مؤوالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وَإِذْ يَمْكُرُونَ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ وَإِذَا تُتَلَعَّلَهِمْ وَإِذَا تُتَلَعَّلَهِمْ آيَاتُنَا قَالُوا قَدْ سَمِعْنَا لَوْ نَشَاءُ لَقُلْنَا مِثْلَهَا هَذَا إِنْ هَذَا إِنْ لَا سَاطِرُ وإذ قال الله من إن كان هذا مِنْ الحق من عندك فأمطر علينا حجالة من السماء بِعَذَابٍ أَلِيمٍ أليم وما كان الله ليعذبهم فِيهِمْ فَمَا كَانَ كان الله معذبهم وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ يستغفرون وما على من لا يعذبهم الله وما يصدون عن المسيح الحرام وما كانوا إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتسدية فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليسدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرتها ثم يغلبون والذين كفروا إلى جهنم يحشرون ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضا على بعض فيركمه جميعا فيجعله في جهنم أولاك هم كل الذين كفروا إياتهم يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد السنة الأولين فقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فَإِنِّي فإن الله بما اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُ نَبَصِيرٌ وَيَنْتَهُ الَّذِينَ فَعَلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاهُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ سَدَّقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ